وفتح شقواتنا وامدد وحركه شرشلة أي فتح الشين وحرك القاف بالفتح وأثبت ألفا بألف بعدها حمزة والكسائي في قوله تعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا كذا قرأ حمزة والكسائي قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وقرأت باقول شقواتنا بكسر الشين وسكون القاف بدون ألف وهما رصدران بمعنى واحد بعد قال وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمي أعطى شفاء وأكمله قرأ نافع حمزة وكساية بضم السين في لغ سخريا فاتخذتموهم, أو فاتخذتموهم سخريا سخريا بضم السين في موضعين في سورة المؤمنون هنا وفي سورة صاد, صاد اتخذناهم سخريا نعم وقرأ الباقون بكسر السين في الموضعين سخريا فهما لغتان بمعنى واحد سخر منه استهزأ به بعدها قال وفي أنهم كسر شريف وترجعون في الضم فتح واكسر الجيم واكمل قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة على استئناف في إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون إنهم. هكذا قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة وقرأ الباقون بفتح الهمزة أنهم نعم لفول ثاني لزيتون أو بتقدير لأنهم أو بأنهم وترجعون في الدم فتح وقت الجيم وقوله اي قرأ حمزه والكسائي بفتح التاء وكسر الجيم في افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم لا ترجعون هكذا يقرأ حمزه والكسائي افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم إلينا لا ترجعون وقراء الباقول أنكم إلينا لا ترجعون مبنية للنحول وعلى قراءات حمزة والكسائي ترجعون مبنية للفاعل. وفي قال كم قل دون شك وبعده شفاء وبها يأول العلي عللا. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي يضم القاف وسكون اللام وحذف الألف بينهما فيه كل كم بثم في الأرض. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي كذا كل كم بثم. ويقرأ الباقون قال كم بثم على أنو فعل الماضي. وبعده وشفى أي قرأ حمزة الكسائي الموضوع الثاني قال إلا بثم إلا قليلة يقرأ عليه كل إلا بثم إلا بثم إلا قليلة قل إلا بثم إلا قليلة ويقرأ الباقون قال إلا بثم إلا قليلة أو إلا بثم إلا قليلة قوله وبها يا لعلي علنا أي وردت يا ضافة واحدة في سورة المؤمنون وهي لعلي أعمال صالحا فيما ترك ويفتح أهل سما ويس... وابن عامر يفتح أهل سما وابن عامر ويسكنها غيرهم هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعد مع الدرس الواحد والخمسين من دروسها في ومع قرش خروف سورة النور قال الناظم رحمه الله تعالى وحق وفردنا ثقيلا ورأفة يحركه المكي وأربع أولى صحاب وغير الحص خامسة الأخير أن غضب التخفيف والكسر الخلاء ويرفع بعض الجر يشهد شائع وغير ألي بالنصب صاحبه كلب قرى ابن كثير وأبو عمرك بتجديد الرأي المجالعة في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وفرضناها هكذا يقرأ ابن كثير وابو عمرو وقرأ الباقون بالتخفيف وفرضناها أي بمعنى جعلناها واجبة مقطوعا بها مقطوعا يحركه يحرك المكي قرأ ابن كثير المكي بتحريك الهمزة بالفتح فيه ولا تأخذكم بهما رافته رافته في دين الله وقرأ غيروب سكونها رأفة قوله وأربع أولى صحاب وأربع أولى صحاب قرأ حمزة والكسائي وحفظ برفع العين فيه فشهادة حريم أربعة شهادات الموضع الأول على أنه خبر فقرأ الباقون بالنص فشهادة حريم أربعة شهادات لأن ما له أن يشهد فالتقدير عليهم أن يشهد أحدهم أربعة شهادات لا وأما نظ أربع شهادات الموضع الثاني فمتفق على نصبه قوله وغير الحص خامسة الأخير أي قرأ القراء كلهم إلا حصا برفع في لض والخامسة أن غضب الله عليها والخامسة الموضع الأخير على أنها مبتدأ وروا حص بنصبها عدخل على لض أربعة في الآية التي قبلها كذا هكذا والخامسة أن غضب الله عليها قوله أن غضب التخفيف والكسر أدخل ويرفع بعض الجر فرأ نافع بتخفيف أن أي بسكونها وكسر الضاد في لفظ غضبة رفعها لفظ الجلالة الله فتكون قراءة نافع في هذه الآية هكذا والخامسة أن غضب الله عليها هكذا يقرأ نافع والخامسة أن غضب الله عليها ويروي حفص والخامسة أن غضب الله عليها ويقرأ باقي القراء والخامسة أن غضب الله عليها قوله يشهد شائع قرأ حمزة الكسائي بها التفيل في يوم يشهد عليهم ألسنتهم يوم يشهد وقرأ باقون بتاء التأنيه يوم تشهد عليهم قوله وغير أولي بالنصب صاحبه كلا أي قرأ شعب أبن عامر بنصب الراء على الاستثناء في. أو التابعين غير أولي الإربات غير أولي الإربات هكذا يقرأ ابن عامر أشعر من نصب الراء وقرأ غيروما بخضيها نعة أو بدلا أو التابعين غير أول الإربات ودري ينكسر ضمه حجة الرضا وفي مده والهمز صحبته حلا يسبح فتح الباء كذا صف ويوقد المؤمنة صف شرعا وحق تفعالا قرأ أبو عمر والكسائي بكسر الدال في لضب بدل دري دري هكذا قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر الدال دري صفة للكوكب على المبالغة وقرأ غيرهما بضمها دري نسبة نسبة إلى الدر لصفائها قوله وفي مدده والهمز صحبته حلا قرأ شعبة وحمزة والكسائي وابو عمرو بهمزة بعد الياء مع مد الياء بخففة وقرأ غيرهم بدون همز مع التشديد في الياء هكذا دري أو دردي لا قوله يسبح فتح الباء كذا صف قرأ ابن عامر وشعب فتح الباء يسبح له فيها مبنيا للمحول ولائب الفاعل له الجار والمجرور وقرى الباقول بكسر الباء يسبح له فيها مبنيا للمعلوم والفاعل في بداية الآية التالية رجال لا تلهيه قوله ويوقن المؤنث صف شرعا وحق تفع على قرأ شعبة وحمزة والكسائي بتاء مضمومة وسكون الواو وتخفيف القاف ورفع الدال في توقد يقرأ شعب وحمزة والكسائي توقد ونائب الفاعل ضمير يعود على الزجاجة توقد يقد توقد ضمير نائب الفاعل هذا نائب الفعل. نائب الفعل يعود ضمير يعود. يعود على زجاجة وقرأ ابن كثير وابو عمر توقد على وزن تفعل والضمير يعود على المصباح. وقال الباقون وهم نافع وابن عامر وحفص باء مضمومة وسكون الواو وتخفيف القاف ورفع الدال يوقد ونائب الفاعل ضمير يعود على المصبغ والخلاصة في لفظ دري يوقد على النحو التالي قرأ نافع وابن عامر وحفص كذا دري يوقد قرأ ابن كثير دري توقد وقرأ ابو عمرو دري توقد قرأ شعبان حمزة دري توقد فقرأ الكساء وحده درديء توقد قال وما لون البزي سحاب ورفعهم لدى ظلمات جردار وأوصال روى البزي عن ابن كثير بدون تنوين في لفظ سحاب وبجر لفظ ظلمات سحاب ظلمات هكذا يرون البزي سحاب ظلمات على الإضافة وروى قنبل عن ابن كثير بالتنوين سحاب ولفظ ظلمات بالجر بدل من لفظ ظلمات الأولى والبقومب سحاب ظلمات والباقون بالتنوين والرفع سحاب ظلمات أي هذه ظلمات وكلمة سحاب في القراءات الثلاث مبتدا وخبره من فوقه بعده كما تخلف ضمره مع الف مع الكسر صادقا وفي يدلن الخف صاحبه دله روى شعبه بضم التاء وكسر اللام اللام في كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف مبنيا للمجهول ونائب الفاعل الذين ويبدأ بأمزة الوصل مضمومة استخلف إذا بدأ شاب يقول استخلف لأن ثالث الفعل مضموم ضما لازما وقرأ رابع القراء بفتح التاء واللام استخلف ويبدأ لهم بكسر أمزة الوصل استخلف كما استخلف وإذا بدأوا يقولون استخلف. وفي يبدلن الخف صاحبه دل قرأ شاب وابن كثير بسكون الباء وتخفيف الدال ولا يبدلنهم وقرأ الباقول بفتح الباء وتشجيل الدال ولا يبدلنهم وثاني فلا فارفع سوى صحبة وقف ولا وقف قبل النصب إن كنت أبدلن قرأ نافا وابن كثير وابو وابن عامر وحفص الذين هم غير صحبة قرأوا برفع الثاف لغ ثلاث عورات لكم الموضع الثاني على أنه خبر لمحذوف أي هن ثلاث وقرأ حفزة وكسابة شابة بالنص ثلاث عورات لكم على أنها بدأ من ثلاث مرات يا أيها الذين أمنوا ويستأذنكم والذين ملكت أمنكم والذين لم يبدوهوا الحلو منكم ثلاث مرات الكلمة الأولى المنصوبة على الظرفية الزمانية وعلى هذا التقدير لا تقف على لفظ العشاء لمن يقرأ بالنصب يعني يا أيها الذين منوا ليستعدنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يمنوا الحلو منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون فيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم نصلها على أنها مدى من الأولى على قراءة حمثة وكثاء شعبة أو أن ثلاث عورات لكم منصوبة على إدمار فعل اتقوا واحذروا ثلاث عورات وقيد نفض ثلاث بالموضع الثاني ليخرج الموضع الأول ثلاث مرات فإنهم اتفقوا على نصبه والله أعلم بعد ذلك باب فرش حروف صورة الفرقان قال ونأكل منها النون شاع وجزمنا واجعل برفع دل فيه كملة قرى حمزة الكسائي بالنون في أو تكون له جنة نأكل منها جنة نأكل منها بالنون وقرأ الباقون بالياء جنة يأكل منها وجزمنا ويجعل برفع دل فيه كمالا قرأ ابن كثير وشعبة وابن عامر برفع اللام فيه ويجعل لك قصورة على الاستئناف وقرأ الباقون بجزمها على المحل تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنار ويجعل لك قصورة على محل جعلك على محل جعله لأنه جواب الشرط ومع الجزم يلزم إضغام اللام الأولى في اللام الثانية ويجعل لك قصور لا ونحشر يا دار على فيكون نون فيقول نون شامل وخاطب تستطيعون أو ملا قرى ابن كثير وحفص بن في ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ويوم يحشرهم وقرى غير بالنون ويوم نحشرهم وقرا ابن عامر بالنون في فنقول وقرا عيروب بالياء فتقول ذاب القراء في هاتين الكلمتين على النحو التالي اولا قرأ ابن كثير وحص بالياء في الكلمتين ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ثانيا قرأ ابن عامر بالنون في الكلمتين ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فنقول ثالثا قرأ بعض القراء بالنون في الأولى والياء في الثانية وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ قوله وَخَاتِب تَسْتَطِيعُونَ عَمَلًا عم أَيْ رَوَى حَفص بالتاء في فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَقَرَ غَيْرُ بِالياء فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا قَوْلُهُ وَلُزِلَ جِذْعُ النُّونَ وَارْفَعْ وخفة بعدها نون الساكنة وتخفيف الزاي ورفع لا الفعل على أنه فعل مضارع مرفوع يقرى ونصف تال ملائكة على أنه محول به هكذا ويوم تشطق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزيلا وننزل الملائكة تنزيلا هكذا يقرى ابن كثير وقرى غيره بنون واحدة وتشير الزاي وفتح اللام على أنه فعل ماضي مبنى من المجهول ورفعت الملائكة على أن نائب فعل هكذا ونزيل الملائكة تنزيلا. تشقق خف الشين مع قاف غالبا ويأمر شاف سر ثرو جنوila قراب عمرو والكوفيون هنا بتخفيف الشين في ويوم تشقق السماء بالغمام وفي سورة قاف يوم تشقق الأرض عنهم ثراعة على حفتها المضارع. وقال الباقونة بتشديد الشين في الموضعين على إضغام تاء المضارعة في الشين هكذا ويوم تشقق السماء بالغمام في سورة الفرقان وفي سورة قاف يوم تشقق الأرض عنهم سراعا قوله مرشاف أي قلع حمزة والكسائي بياء الغيم هكذا في قوله تعالى واذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن انا لما يامرنا لما يأمرنا هكذا بياء الغيب لحمزه الكساء، وان قال بتاء الخطاب انا لما تأمرنا قوله واجمعوا سرجا ولا اي قرأ حمزه الكسائي كذلك بضم السين والراء بالالف في تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا, سرجا على الجمع أي الشمس والكواكب وذكر القمر تشريفا وقرأ باقي القراء بكسر السين وفتح وال البناء سراجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا على الإفراد وهو الشمس فقط بعد وقال ولم يقترض من والكسرة والكسرى ضم ثق يضاعف كذي قرأ نافع بن عامر بضم الياء في والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا بضم الياء وكذلك لهم كسر التاء ولم يقتروا وقرأ غيرهما غير نافع بن عامر بفتح الياء ياقتروه وقال والكسرة ضم ثق أي قرأ الكوفيون بضم التاء بدلا من كسرها ولم يقتروا. يقتروا يقرأ الكفيون ولم يقتروا وقرأ غيرهم بكسرها ولم يقتروا فتكون القراءات المؤيدة في هذه الكلمة على النحو التالي أولا قرأ ناشع ابن عامر ولم يقتروا من أكثر الرباعي ثانيا قرأ كثير كتير وابو ولم يقتر من قتر يقتر مثل حمل لا يحمله ثالثا قرأ الكفيون ولم يقتر من قتر يقتر مثل قعد يقعد بعده قال يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلة أي قرأ ابن عامر وشعب برفع الفاء فيه يضاعف له العذاب ويخلد ويخلد فيه مهانا يضاعف ويخلد وقرأ غيرهما بالجزم في الفعلين يضاعف ويخلد وإذا أردنا أن نجمع القراءات الوالدة في قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم قيامة ويخلد فيه مهانا فتكون على النحو التالي اولا قرأ نافة وأبو عمر وحمزة والكسائي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا بدون صله في رض فيه, فيه. ثانيا قرب ابن كثير يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا في بدل الضمير فيه ثالثا قرأ ابن عامر يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا بدون صلا رابعا غوشة ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا خامسا روى حفص يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا بالصبع ووحد ذرياتنا حفظ صحبة ويلقون فضنمه وحرك مثقلة سوى صحبة ولياء قومي وليتني وكم لو وليت تولث القلب انصره قرأ ابو عمرو حمزة الكسائي وشعر بحذف الألف التي بعد الياء على الإفراد في. والذين يقولون ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا وذرياتنا على افراد وقرأ الباقول بالالف وذرياتنا على الجامع قوله والقول فضممه وحرك مثقلا سوى صحبه قال اهل سيب ابن عامر وحفص الذين هم غير صحبه بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها من لقيا يلقى الرباعي المبني للمفعول وقرا صحبه وحمزه و... وصحبه وهم وكساء شعبة بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف ويلقون فيها اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون من يلقى بعد قال ولياء قومي وليتني أي ورد في سورة الفرقان من لئات الإضافة ثنتان هما إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا بفتح الياء أو يفتح الياء فيها نافع أبو عمرو والبزي ويسكنها غيرهم والموضع الثاني يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت يفتح الياء أبو عمر وحده ويسكنها غيره قوله وكم لو وليت تورث القلب ان صلا اي ان الانسان حينما يقول لو اني فعلت كذا من الخير او ليتني فعلت كذا من البر فقوله هذا كثيرا ما يجعل في القلب الما ممدا كالم وقوع السيف في القلب وفي الحديث لا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان, عمل الشيطان، والله تعالى اعلم سورة الشعراء قال الناظم وفي حاذرون المد ما ثل فارهين ذاعة وخلق من محرق به العلا كما في ند وليكه لا لان ساكن, ساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد غيطانا وفي حاذرون المد ما ثل قرأ ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي بألف بعد الحاء وإننا لجميع حاذرون حذرون وقرع غيرون بحذفها حاضرون. قيل الحذر المتيقظ والحاذر الخائف قوله فارهين ذاع أي ابن عامر والكوفيون بارف بعد الفاء في قوله تعالى وتنحطون من الجبال بيوتا فارهين فارهين وقرأ غيرهم بدون ألف بيوتا فرهين قوله وخلق ضمم وحرك به العلا كما في ندم أي قرأ نافع وابن عامر وحمز وعاصف بضم الخاء وتحريك اللام بالضم لأنه قال وخلق ضمم أي ضم الخاء وحرك به أي حرك اللام الساكنة بالضم في قوله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين خلقه أي إلا عانة آبائنا السابقين وقرأ الباقون بفتح القاء وسكون اللام إن هذا إلا خلق الأولين أي إلا كذب الأولين قوله والأيكة اللام ساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد غيطلة قرأ أبو عمر والكوفيون بسكون اللام وبعدها همزة مفتوحة وبجر في كذب أصحاب الأيكة المرسلين هنا وفي سورة صاد أصحاب الأيكة هنا وفي سورة صاد منصالفة أصحاب الأيكتي الشاهد كلمة الأيكتي بسكون اللام وبعدها همزة مفتوحة وبجر التاء على أنها منصالفة اسم للبلد كله وعند الابتداء بكلمة الأيكة بد من الاتيان بهمزة وصل للتمكن من النطق اللام الساكنة الأيكة على قراءة أبي عمر والكوفيين وقال غيرهم أصحاب الأيكة بلا مفتوحة بلا همزة بلا همزة وصل قبلها ولا همزة قطع بعدها وفتح تاء التأنيذ غير منصرفة للعالمية والتأنيذ في الموضعين أصحاب, أصحاب الايكتة يقرأ بذلك نافع وابن كثير وابن عامر نعم وتقييد كلمة الأيكة بصورتي الشعراء وصاد أخرج موضع سورة الحجر وموضع سورة قاف المتفق على قراءتهما الأيكتي بالهمز وكسر التاء لإجماع المصاف على كتابتها هكذا الأيكت وفي نزل التخفيف والروح الأمين رفعه علو ثما وترجلا قرأ حفص ونافع وابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الزاي في نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين هكذا قرأ حفص ونافع وابن كثير وأبو عمرو على أن كلمة الروح فاعل والأمين صفة له وقرأ غيرهم بتجهيل الزاي نزل ونصف كلمة الروح, الروح والأمين صفة له هكذا نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين والفاعل هو الله عز وجل أي نزل الله تعالى الروح الأمين بالقرآن الكريم نزل به الروح الأمين نعم وأنث يكن لليحصبي وارفع آية وفا فتوكل ووضمآني حلا قرأ ابن عامل ليحصبي لم تكن لتأنيف ورفع نظر آية على أنه اسم كان والخبر أن يعلمه أي علمه علماء بني إسرائيل. فتكون ثلاث نعمات أو لم تكن لهم آية أي علمه علماء بني إسرائيل. وقرأ بعض القراء بيا التفكير ونصب آية هكذا أو لم يكن لهم آية أي علمه علماء بني إسرائيل على أنها خبر يكن آية خبر ياق المقدّم وأسمها أي علمه. والتقدير أو لم يكن لهم علم بني إسرائيل الذي الذين أسلموا آية واضحة نعم أو لم يكن لهم علم بني إسرائيل علم علماء بني اسرائيل الذين أسلموا آية واضحة نعم قوله وثاف توكل ووضم آنه حلا ق كثير و عمرو عمر بالواو في ق ربنا كثير و عمرو عمر بالواو في وتوكل على العزيز الرحيم ويقرأ نافع ابن عامر المسكوط عنهما بالفاء فتوكل على العزيز الرحيم ويا خمس أجري مع عبادي ولي معي معا مع أبي إني مع ربي أنجلة هذه هي آت الإضافة الوالدة في صورة الشعراء وهي على النحو التالي أولا لفظ أجري ورد خمس مرات في هذه السورة إن أجري إلا على رب العالمين ويفتح الياء في كل الموادى نافع وأبو عمر وابن عامر وحفص وأسكنها غيرهم وأمي وأجري سكنا دين صحبة فالذين يسكنون هذه الآيات دين صحبة نعم بعدها وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنكم يفتح الياء فيها نافع وحده وأوحينا إلى موسى أن يسر بعباده إنكم يفتح الياء نافع وحده ويسكنها غيره فإنهم عدو لي إلا رب العالمين واغفر لأبي إنه كان من الضالين فتح الياء في الكلمتين نافع وأب عمر وأسكنها غيره غيرهما إن معي ربي سيهدين فتح الياء حص وحده وأسكنها غيره ونجني ومن معي من المؤمنين فتح الياء ورش وحص وأسكنها غيرهما إني أخاف أن يكذبون إني أخاف عليكم ربي أعلم بما تعملون فتح الياء في هذه الكلمات الثلاث أهل سماء وأسكنى غيرهم والله تعالى أعلم وانتهت سورة الشعراء بعدها سورة النمل باب فرش حروف سورة النمل قال شهاب بنون ثق وقل النني بلت ما سفتح ضمة الكاف لو فلت قرأ الكفيون الثلاث عاصب وحمزة والكساي بالتنوين في أو آتيكم بشهاب قبس بشهاب قبس بالتنوين بالقطع للإضافة بالقطع للإضافة وقبس بدل منه وقرأ الباقون بدون تنوين بشهاب قبس على الإضافة لبيان النوع مثل خاتم خاتم فضه وقوله وقل يأتي دنا دنى أي قرأ ابن كثير بنون التوكيد المشدده وبعدها نون الوقاية على الأصل كما لفظ به الناظم فيقرأ ابن كثير أو لا يأتي وقرأ الباقون بحذف نون للوقاية لاستغناء عنها ويقرؤونها كذا أو لا يأتيني النين وافتح ضمة الكاف نوفل قرأ عاصم بفتح الكاف بدلا من ضمها فماك ثغير بعيد وقرأ غيروه بضم الكاف فماك ثغير بعيد معنسبة افتح دون نون احمى الهدى وفكنه ونوي الوقف زهرا ومندلة قرأ أبو عمرو والبزي بفتح الهمزة من غير تنين فيه وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ هنا وفي سورة سبأ لقد كان لسبأ في مساكنهم لقد كان لسبأ على أنه اسم ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث اسم القبيلة. وقولوا وسكنه وانوا الوقف زهرا أي روا قنبل بسكون الهمزة هكذا وجئتك من سبأ بنبأ يقين وفي سورة سبأ لقد كان لسبب في مساكنهم لقد كان لسبأ هكذا يروي قنبل بإسكان الهمزة في الموضعين كأنه لو الوقف وأجرى الوصف مجراء مثل يتسنى مثل السك في يتسنى وقرأ الباقون بكسر الهمزة مع التنوين في الموضعين وجئتك من سبأ بنبأ يقين لقد كان لسبأ في مساكنهم أو في مسكنهم على أنه اسم المصروف لإرادة الحي ألا يسجد راون، وقف مبتلا ألا، ويا، واسجد، وابدأه بالضم موصلاً، أراد ألا يا هؤلاء يسجدوا، وقف له قبله، والغير أدرج مبدلاً، وقد قيل مفعولاً، وإذا غمر بلا وليس المقطوع فقف يسجد ولا. قرأ الكسائي بتخريف اللام فيه ألا يسجدوا، يقرأ الكسائي ألا يسجد على أنها ألا حرف استفتاح، وتنبيه دخلت على جملة ألا. ولو في الوقف الاختداري يعني حالة الاختبار أن يقف على ألا وحدها وعلى يا ألا يا أو ألا وحدها ويا وحدها والابتداء أسجدوا بكلمة أسجدوا بهمزة وصل مضمومة على أنه فعل أمر قولوا أراد ألا يا هؤلاء أسجدوا أي هذا توجيه لقراءة الكسائي أن الكسائي طبعا بتخفيف ألا على أن أصل الكلام ألا يا هؤلاء اسجدوا لأن ياء النداء لا تدخل على الفعل